بوك تو تامتي ثلاثة عشر ثلاثة عشر ساكميانوبا الأنشطة والأعمال, الأنشطة والأعمال. راس ساكميانوبس مارتا ماذا تعمل مارتا؟ ماذا تعمل مارتا؟ هي تشتغل في المكتب هي تشتغل في المكتب از هي تشتغل على الكمبيوتر هي تشتغل على الكمبيوتر سات ارس مارتا. مارتا اين مارتا كينوشي في السينما في السينما اس فيلمس اوقوربس هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما راس اكيتيبس بيتري ماذا يعمل بيتر ماذا يعمل بيتر <سؤال> هو يدرس في الجامعة هو ييدرس في الجامعة هو يدرس لغات هو ييدرس لغات؟ ساد <سؤال> اريس بيتري اين بيتر اين بيتر؟ <كفشي> في المقهى في المقهى ايس <سؤال> قواس هو يشرب قهوه <سؤال> هو يشرب قهوه ساد <سؤال> جيقورت إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين يحبون أن يذهبوا؟ <سؤال> إلى الحفلة الموسيقية إلى الحفلة الموسيقية. كفن <سؤال> هم يحبون سماع الموسيقى. يحبون سماع الموسيقى. zat ar giquart tzasla ila ayna la yuhibun an yadhhabu ila ayna la yuhibun هم لا يحبون الرقص